Innul Muttakin mafaza hadaikah wa agnab, wa kwaibat raba, wa ksan dahqa, la yasmagun fiha laghu walak dzhaba, jaza' an